أما بعد ففي يوم من الأيام أمر ملك بلاد الروم وكان على علاقة وطيضة بملك بلاد الحبشة أن يجهز جيشا يقدم به على الكعبة فيهدمها فقوم ملك بلاد الحبشة جيشا قوامهم ستون ألفاً أو سبعون ألف مقاتل وعلى رأسهم تسعة أو ثلاثة عشر من الفيلة ليهدموا الكعبة ودخلوا على العرب ديارهم يهدموا مقدسهم إذ كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقدسون البيت ويحجون إليه وقدم عليهم في ديارهم ليهدم الكعبة ففر الناس على رؤوس الجبال وتركوهم إلا رجل كان ينادي ويقول إبلي إبلي أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ففروا وتركوا البيت يهدم لكن الله عز وجل أبى وأرسل عليهم طيرا أبابيل كان كل طائر يحمل سلاسة أحجار كالحصى، إذا نزلت على رجل منهم تتقطع أعضاؤه فيهلك فما هي إلا عقود من الزمان لا تذكر حتى دخل رجل من العرب مرقع الثوب له فرس لا يملك في الدنيا إلا هو ولا يملك إلا ثوبه المرقع دخل على ملك بلاد الروم في صولجانه وملكه دخل عليه وقال له نحن قوم ابتعسنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ما هي إلا عقود من الزمان لم تذكر حتى قال النعمان بن مقرن إلى ملك بلاد الفرس كسرى قالوا له نحن قوم أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من عاش منا ملك رقابكم ومن مات منا قتل شهيدا فدخل جنة لم يرى مثلها قط فتبدل حال العالم من حال إلى حال وقامت للعرب قومة بعد أن كانوا همجا هامد ليس لهم في الحياة قيمة هاجم عليهم الحبش في ديارهم ليهدموا الكعبة وتركوهم يهدمونها ثم تبدل حال العالم وبمعنى أدق تبدل حال العالم في سلاث وعشرين عاما فقط فقبل أن ينزل قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرك قائم في الناس ولم يكن للعرب قيمة أيضا لكن التغيير حقا بدأ منذ أن نزل جبريل على النبي بالوحي فماذا حدث حدث أن نادى الله عز وجل في الناس ليعلمهم أن الأمر تغير فقال لهم يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا قَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ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 وصفهم جعفر بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة أنهم كانوا يأكلوا القوي منهم الضعيف فيما بينهم كانوا يلبسون الشعر والوبر ويمصون الجلد والنوى من الجوع ويعبدون الصنم والحجر فتبدل حالهم حتى مكن لهم ونزل عليهم النور الذي أنار طريقهم فبين الله تعالى أن الذي نزل على نبيه نور لنبيه ونور للناس فقال تعالى لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كان نخي السريرة لم يسجد لصنم قط ولم يفعل فاحشة قط قبل أن ينزل عليه الوحي لكنه لم يكن على علم ودرايات بالكتب السابقة ولم يكن على علم ودرايات كيف الإيمان بالله فقال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور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 فصل لهم كل شيء في الحياة فقال لنبيه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء فكان الكتاب الذي نزل على النبي تبيانا لكل شيء فلما كان الكتاب بهذا القد أمر الله نبيه وأن يستمسك به فقال له فاستمسك بالذي أوحى إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك هذا الكتاب جعل للقوم رفعة ومنزلة بعد أن كانوا لا شيء في الدنيا قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم وصيتكم. فيه علو مقامكم وفيه علو شأنكم هذا الكتاب أمر الله نبيه أن يستمسك به وأن يتصبر ويصبر على الاستمساك به فقال الله عز وجل لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة قال أهل العلم سياق الكلام يقتضي فاشكر نعمة ربك إنما قال له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا أمره أن يصبر على تلقي الكتاب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 أُولَئِكَ يُجِزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا هذا الكتاب الله عز وجل تكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة ابتداءً لا بد أن ينزل الله على الناس كتب لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال الله عز وجل لبني آدم فإما يأتي أنكم رسل مني فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن الذي يتميز به هذا الكتاب أن الكتب السابقة لما وكل الله حفظها إلى الناس بدلوا وغيروا قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ماذا كانت النتيجة؟ قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عما مواطعه ونسوا حظا مما ذكروا به قال الله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به قال الله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه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 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لماذا نقول هذا الكلام؟ لنذكر الناس بشأن الكتاب من المسلمين من يستحي أن يقرأ القرآن علانية على الناس في الطرقات ويستحي أن تذكر آيات تكفير اليهود والنصارى علانية أمام الناس في الطرقات هذا كلام الله نزل من عند الله غير وبدل حال العالم بأسره هذا الكلام مجرد أن يقرأ ويستمع إليه له أثر عجيب في قلوب الذين يستمعون إليه على اختلاف أصنافهم هذا أثره في الملائكة قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال ابن كثير رحمه الله أي أن قرآن الفجر الذي يتلوه الإمام في صلاة الصبح تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح قال أبو هريرة فقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي الصيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أنه قال قرأ سيد بن حضير القرآن ليلة في مربده في المكان الذي يربط فرسه فيه. قال: فقرأت القرآن في مربدي وولدي يحيى نائم بجواري. فقرأت فجالة الفرس. فقرأت فجالة مرة أخرى. فخشيت أن تطأ الفرس يحيى فلما أصبح أسيد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت أقرأ القرآن البارحة في مربدي فجالت فرسي قال أقرأ ابن حضير قلت فقرأت فجالت مرة أخرى قال اقرأ ابن حضير قال فقرأت فجالت مرة أخرى فخشيت أن تطع الفرس يحيى قال فانصرفت يعني كف عن القراءة قال للنبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فوقي فإذا ظلت فيها سرج كالمصابيح جعلت أنظر إليها وتعرج إلى السماء حتى ما أراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك ولو أصبحت ولو قرأت لأصبحت ينظر يراها الناس ما تتوارى منه وفي رواية مسلم قال تلك الملائكة تنزلت لسماع صوتك ولو أصبحت ولو قرأت لاصبحت ينظر إليها الناس لا تستتر منهم تنزلت على أصيد لقراءته لكتاب الله وأخرج البيهقي في السنن. والحاكم في مستدركه وصحح الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تسوك العبد ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيدنو منه يستمع لقراءته حتى يضع يضعفاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم بالقرآن هذا القرآن العظيم كان إذا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزرف عيناه بالدمع في الصيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال قف أو أمسك أو حسبك قال فرفعت رأسي فرأيت عينيه تزرفان وفي رواية لمسلم قال غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فإذا عيناه تزرفان صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن سمع لصدره صوت كصوت أذز كصوت أذز المثل من جدة البكاء عليه الصلاة والسلام كيف لا وهو الذي نزل عليه القرآن كيف لا وهو أدق العباد وأن قاوم واخشىهم لله هذا القرآن إذا قرئ على المؤمنين لابد أن يترك أثر بهم قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشائر منه جلود الذين يخشون ربهم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 إذا قرئ عليهم القرآن قالت كانوا كما نعتهم الله تعالى تقشعر قلوبهم وتلين جلودهم هذا حال المؤمنين إذا قرئ عليهم هذا القرآن بل إن أعداء الله تعالى كانوا إذا قرأ عليهم القرآن يترك أثر فيهم هذا عدبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العروض قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم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 فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون حتى بلغ قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة صائقة مثل صائقة عاد وثموت فأمسك عتبة ووضع يده على فاه النبي صلى على فاه النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف وخشى عتبة وهو رجل كافر من نزول الصائقة عليهم وذهب إلى قومه وقال لهم خذوها مني واجعلوها فيه خلوا بين هذا الرجل وبين ما يدعو إليه فوالله لا يكونن لما سمعت منه نبأ الكفار كان إذا قرأ عليهم القرآن يترك أثر فيهم ذكر ابن وصحاق في السيرة عن أبا سفيان بن حرب وأبا جال بن هشام والأخناس بن شريق كان كل رجل منهم يتسلل ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة القرآن فكانوا إذا رجعوا جمعهم الطريق فيتلاومون فيما بينهم ويقولون لو رأونا الناس لفتنوا بنا ونحن رؤوس القوم فيتعاهدوا أن يرجعوا فرجعوا ليلة أخرى وحدث ما حدث ثم رجعوا ليلة ثالثة وفي الليلة الثالثة تعاهدوا ألا يرجعوا فلم يرجعوا أنا أقول لك كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أخرج البخاري في صحيحه من حديث فاطمة رضي الله عنها لما آسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة كل سنة مرة، وإنه عارضني مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. والله يا إخواني تصور نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان يتصفد عرقا في الليلة الشادية كيف قرأ عليه جبريل عليه السلام القرآن كله مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بداخله أن هذه آخر مرة يقرأ عليه فيها القرآن لحضور أجلي ولا أراه إلا حضر أجلي فالقرآن كتاب لو ظل المسلمون حياتهم كلها حتى يرسى الله الأرض ومن عليها يتكلمون فيه مدحا وثناء لما وفوا هذا الأمر لأنه كلام الله وإلا لوفى الناس المدح والثناء في حق الله لكن الناس لم يوفوا الثناء على الله حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له كان يقول لا أحصي سناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك هذا القرآن لما سمعه الجن وهم ليسوا من بني آدم ترك أسرا فيهم قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من القرآن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 فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الجن لما سمعوه آمنوا بالله وذهبوا لدعوة قومهم أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة يوما سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال عليه الصلاة والسلام لقد قرأتها على الجن ليلات الجن فكانوا احسن مردودا منكم كان كنت لا كنت لا اقرا قول الله فباى الاء ربك ما تكذبون الا قالوا لا والله لا نكذب بشيء من نعمك ربنا هذا ممدود القران على الجن فما بال القرآن ينادى في الناس ليلا نهار أن الله تعالى دعى الناس إلى أن يحكمهم وإلى أن يحكمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا ترى إلا المعارضة إلا ما كان في صفهم وما كان في حقهم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 وكل الناس يعلم ما هو حال هذه المرة خرج علينا العلمانيون وخرج علينا المنافقون يقولون لنا هذا الكلام فيه حد القذ حينئذ تعرفون أن هناك حدودا وأن هناك حدا يسمى بحد القذ وَمَن يَكُن لَّهُ مِنَ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُسْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ارْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا هذا هو قول المؤمنين يقولوا سمعنا وأطعنا على كل الأحوال حتى وإن خالف هواهم وإن كره ذلك عليهم وإن شق ذلك عليهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد نزل القرآن الكريم على قوم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أسرع قوما وكانوا أسرع قوم استجابوا لكلام الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى في أدق الأشياء قال الله أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه قال كاد الخيران أن يهلك لما قدم وفد بني ركب بني تميم وأراد أحدهما أن يؤمر على القوم الأقرع ابن حابس وأراد الآخر أن يؤمر رجلا آخر حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيرانهما هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافه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 أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فكان عمر رضي الله عنه بعدها لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي يعني حتى يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه تكرار الكلام من شدة خفض صوت عمر رضي الله عنه وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت عند أبي طلحة في بيته وكان ساق, ساق القوم فسمعوا مناديا ينادي أن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة لرجل أخرج فانظر ماذا هناك فرجع إليه فقال ما الخبر قال إن الخمر قد حرمت قال يا أنس خذ هذه القلاب وأهرقها قال فجرت الخمر في سكك المدينة أول ما حرمت الخمر ونزل الأمر بتحريمها أغرقت في سكك المدينة فورا وأخرج البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المواجرات الأول لما نزل قول الله وليضربن بخمرئن على جيوبئن قالت شققن مروطهن فاختمرن بها لم ينتظرن حتى يشترئن خمارا يخمرن وجوهن به ولم ينتظرن حتى يرجعنا إلى البيوت، إنما لما وصلهم الأمرهم في الشوارع، شققنا مروطعن فاختمرن بها لسرعة استجابة للأم رجالا ونساء، العلماء ينادون في القوم منذ أكثر من ثلاثين عاما. بأن النقاب فرض ولا تجد إلا المجادلة ولا تجد إلا الاعتراض ويخشى أن يكون اعتراضه على القرآن مباشر فيقول لك هو سنة ويقول لك هو كذا لما نزل قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن في الطرقات شققن مروطهن فاختمرن بها رضي الله عنهم وعنهن هذا أبو بكر رضي الله عنه سيد الناس في الاستجابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت حادثة الإفت وخاض الناس في عرض المبرأة بنت الصديق رضي الله عنها وكان ممن خاض فيه مصطح بن أثاثة وكانت له قرابة بأبي بكر وكان أبو بكر ينفق عليه لضيق حاله فلما نزلت البراءة من الله تعالى امتنع أبو بكر عن نفقته وقال هذا أمر لم نتهم به في الجاهلية أفنتهم به بعد أن أعزنا الله بالإسلام والله لا أنفق عليه فنزل قول الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يتوهوا للقرباء والمساكين والمؤجرين في سبيل الله، وليعفو وليصفحه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. رجل خاض في عرض ابن ابنته، وتكلم مع الناس ورماها بالفاحشة. أقل شيء يفعله أحدنا أن تكون له خصومة مع هذا الرجل إلى أن يلقى ربهما لكن لما نزلت الآية كانت الاستجابة الفورية من أبي بكر قال بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا والله لا أنزعها منه يعني لا أنزع النفقة عنه فهذا كان حال الصدر الأول لذلك ذكرنا في بدء الأمر أنه دخل أحدهم مرقع الثوب على ملك الروم في مكانه وهدده في مكانه ودعاه إلى الإسلام في مكانه وفتحوا العالم بياذا لما أعرضنا نحن ضربت علينا الزلة والمسكنة وضربت علينا الزلة والصغار بما خالفنا أمر الله تعالى وبما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجعل كتاب الله وساما على صدره واعتز به في أي مكان واتلو كتاب الله ليل نهار واحرص على الاستمساك به وتذكر قول الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقرون وتذكر قول الله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا أزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وسدد على الحق خطاه وجنبه النفاق والمنافقين وهي له البطانة الصالحة التي تعينه على إقامة شريعتك وعلى إقامة دينك وعلى الحكم بكتابك أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا